يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بيه عاليم اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قال جدنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين دلوقتي. أحسن الله بك أحسن الله بك نعم الله. نعم قول الله جل في علا سورة الأبياء قال الله تعالى ما يكلأكم مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِذَيْجَ النَّهَارِي مِنَ الرَّحْمَانِ لِلْهُمْ عِنْ ذِكْرِ رَبِّي مَعْرِضُونَ أردنا عليها وضيانا بأن الله جل على هذا التقريع وتوبيث لهم وععاظ أيضا في قوله للمستأجرين بالعذاب الذين قالوا اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء يقول الله على من يحظكم إن أنزل الله بكم العقاب والعذاب من يرد عقاب الله جل فعله من يرد عذاب الله جل فعله لا رد الخضائي والله هو الخوي القادر سبحانه وتعالى من يكلأكم الليل والنهاري من الرحمن وأيضا هناك تفسير آخر عند بعض العلماء والمعنى هنا وهذا قد يكون والأقرب والأنسب والمعنى الله تعالى يحفظكم على فمشيكم الله تعالى والذي يحفظكم على فمشيكم ليلة ونهار من رحمته الله تعالى حفظكم وأن الله تعالى قوى أبداكم ورزقكم فعليكم أن توحدوا وتشكروا وهذا الأنسب كل من يكلأكم بليل والنهار من الرحمن بل ومن ذكر ربهم معرضون يعني وضعوا مكان الشكر الكفر والجحود والنقران والعسيان أم لهم آليات تمنعهم من دوننا وهذا أيضا فيه ما فيه من التوبيخ والتقريع لهم فاغتروا هم ذلك أنا اضطروا اضطروا بما امهرهم الله دلا جل, جلا في علاء ذلك الله انكر عليه اين اقول ان لهم تمنعهم من ديننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون وقلنا في الآية تقديم وتأخير لهم آلهة من ذننا تمنعهم يعني من عذابنا ومن عقابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم عما يردهم فلا يستطيعون والله جلاله انقدر عليهم شيء لا يستطيعون رد خضاء الله لا في علامه وإن الله هو الواحد والأحد أمنهم عليهم تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم والله دعو على ضعفهم وهزالهم وأنهم لا لا ينزلون منزلة الأرباب ويتصفون بصفة النقص والعجل ولا أم منها يصحبون كما قلنا يجارون أو يمنعون بل العذاب واقع على الجميع بل العذاب واقع على الجميع بل متعنا هؤلاء وآبأهم هذا الذي جعل أهل مكة يغترون امهال الله لهم امهال الله لهم ومتعهم الله بالقوة والصحة والمال والسلطان والجاه وتعلمون أن أهل مكة كيف أن الله قدمهم على الجميع ومكن لهم ورزقهم وأعطاهم الصحة فاغتروا بذلك كما اغتر خارون وقال إنما أتيت على علم عندي وكما اغتر في العون عندما فتح الله عليه أبواب كل شيء وحسب أنه قد ملك قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي جره الله جل فعلا واستدركه واستدرجه وعراد الله جل فعلا هلاكه وعراد الله جل فعلا هلاكه لذلك قال محتقرا متكبرا متغضرصا قال إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون صار جاء يلتمس موسى عليه السلام ومن معه أمهله الله جلالك وعلا وقوى مدنه وماله وجاهه وسلطانه فلم يشكر بل جحد وكفر سأتاه على عذاب حين بغته ندم حيث لا ينفع الندم عندما قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بني, بني, بني, بني السلام عليكم السلام وبركاته ذلك فإن, فإن هذا الأصل لما فعلوا ذلك قال الله تعالى بل متعنا يعني نحن فعنا ذلك من أهل مكة فاقتروا وزادوا عطوا وتؤيانا وكفرا وهذا أراده الله لهم وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه هذا أراده الله لهم وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه نعم قال الله جل, جل في أولئ بل متعن هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فاقتروا بذلك وحسبوا أنهم ملكوا وامتلكوا فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قال الله تعالى فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والمعنى أن الله جلالي فعلاء أمات هؤلاء وخصف بهؤلاء وأنزل العقاب بهؤلاء وهذا كله ظاهر وهم يمشون في مساكنهم ورون كيف عقاب الله لمن كفر به وتغى وبغى لذلك الله جلالي فعلاء يقول كأنهم لا يعقلون لا يعلمون لا يسمعون لا يبصرون أفلا يرون أننا في الأرض ننقصها من أطرافها بالموت وبالخسف والمسخ والقذ قال أفلا يرون أننا في الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون يعني مع هذه الحال ونقص الأرض ومع, ومع عقاب الله الذي ينزل تترة يهلك الظالمين مع هذه الحال يحسبون أنهم يغلبون يحسبون أنهم يفوتون يعجزون وهذا من عمل الشيطان بهم قررهم فاغتروا واستدراج واستدراج الله لهم أراد لهم الهلاك قال ولا ينفعكم نصح ما ينفعكم نصح حين أردت أن أن أن أن لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم هو ربكم وإليه ترجعون أفهم الغاربون وهذا أيضا فيه استفام إنكاري يتضمن التقريع والتوبيخ والاستهزاء والتنطيص قل إنما قل إنما أنذركم بالوح هنا إنما أصول حصر وقص وهذه دلت دلت على الترجيح الأصولي بأن نبي صلى الله عليه وسلم ناقل من وليس مشرعا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بالوح دعوة إنكارا أمراً لا يحركه إلا الوحي قل, إن... قل إنما أنذركم بالوحي إذا هذا من عندية نفسي وما اختلقت شيئا وما دعمت شيئا والمسألة من السماء من ربكم الذي خلقاكم ورزقاكم وأحياكم وقواكم ومنحكم وأعطاكم قل إنما أنذركم بالوحي أخوفكم به وهذه قد قد يحتج بها او يحتج بها اهل العقائد على مسائل مهمة ما هي ما هي جرا من تاج الشرف في حاجه ثانيه مهمه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ناقل للشرف نعم امر اخر نعم رسول مبلغ هذا صحيح <تصفيق> <تصفيق> عليكم السلام وصابة الكابس الشيخ الفاضل كامجد دفع الله مقامك نعم بأن توقف فيها النصر لا صحيح أن العذاب على المسجده صحيح. صحيح طبعا وقت المفروض السلف يتسمي الإجابة وأن أقامة الحجة لا تكون إلا بالوح أو العقاب لا يكون إلا بعد أقامة الحجة أن العقاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وإقامة الحجة ببلوغ, ببلوغ الوح قل إنما أنذركم وخوفكم بالوحي أعلم أعلم خديرة الشيخ أعلم أنت فوق الرأس تاج تبتخر بك نعم حفظك ربي وأحسن الله إليك ورفع مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية وحفظك قال اقول انما انذركو بالوحذ اي بالقرآن نعم فيها العرض الحمد لله الحمد لله ابشر ابشر, أبشر الغريب مبتلع وربك احكم الحاكمين نجان الله واياك من بصعف الظالمين اللهم امين اللهم امين فالوحي هنا هو القرآن بل قل منذركم بالوحي قال القرآن والسنة لأن السنة, السنة وحي كما أن القرآن وحي كما قال الله تعالى لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع القرآنه. ثم إن علينا بيانه والبيان من السنة بقوله وأن لك الذكر لتبين وهو قال إن علينا بدل ذلك أنها وحي وما ينطق عن, عن الهوى الله أكبر أبشر أبشر يا شخملة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ففي قولي قل إنما أنذركم بالوحي يقصد ذلك القرآن والسنة إذ السنة وحي كما أن القرآن وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو في أن أحدكم شبعان على أريكاته ليأتيه المو... الأمر من أمري فأقول ننظر بكتاب ربنا ما وجدناه حلالا احلمنا وما وجدناه حراما حرمنا فقال النبي ألا وإني قد وطيت القرآن ومثله معه قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم التعاء فطراد ابن عامر ولا تسمع الصم التعاء ولا تسمع الصم هنا ولا يسمع صم فاع ولا تسم ولا عامر ولا تسمع الصم التعاء وقال ابن عمر والحسن ولا يسمع ربنا وهو تشميل الكفار بصم الذين لا يسمعون الأصوات لأن الكفار يسمعون الأصوات فالصم الذي لا يسمعون الأصوات يعني دائماً من يناديهم والكافرون أيضاً وجوا الشبه بهم أنهم يسمعون الأصوات لكن لا يعقلون ما فيها وليعملون بها يعني لا يسمعون سمعاً ينتفعون به يعني لا يسمعون سمعاً ينتفعون به ولا يسمع من الضعاء يعني لا يستفيدونا لا ينتفعونا وإلا فإقامة الحج عليهم بسمع الآيات التي تبذى عليهم إقامة للحج وإن أعراضوا فكفرهم كفر الإعراض عندما قالوا لا تتمعوا لهذا القرآن والغوا فيه نعم قال قال قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الصم الضعاء إذا ما انظروا وما متوالد ظن وما متوالد النظاره عليهم فانهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به هذا الأمر لابد أن تضعه تحت تحت ضوء قول الله جل في علا فلما ذاقه اثاب الله قلوبهم فان الله يكشف عن القلوب ويعلم ما المحل القابل الذي يقبله فعاء الله يجعل افعله وامر الله وفضل الله عليه بنور الوحي ومن الذي لا يقبل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله تعالى واما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى تبقى وهمتبقى فاستحبوا العمى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينكرون ولئن مستتهم نفحة من عذاب رب ولئن مستتهم أصابهم ولو جزء يسير أصابهم جزء يسير من عقاب الله جلس وعلا لا يتحملون اللهم اغفر يا رب اللهم اغفر وارحمة الله وسعب تعالى فإنك أنت العسل الأخ نسأل الله أن ينجينا نسأل الله النجاب نسأل الله النجاب نسأل الله النجاب وإن مستتهم من عذاب ربك قال ابن عباس طرف طرف فقط من عذاب الله الرجل يقول قشبان يريحوها النبي هو سيد الخلق أجمعين لما صلى تراجع تخخطر قال قالوا يا رسول رأيناك تراجعت تخخطر فقال رايت النار لم أرى منظرا قد تأفضع من ذلك لم أرى منظرا منظرا قد أفضع من ذلك لا يقولن يعني انهاء العذاب ولئن مسترتم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين هذه التي تصحبهم من عرصات يوم القيامة إلى, إلى, إلى نار تلظى وكما وصفهم الله وصفا آخر دقيقا ولو ترددوا وقفوا على النار فقالوا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بقى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون اعوذ بالله, بالله, بالله ولذلك يؤتى برجل من افاس اهل الأرض يغمس خمسه في اغمسه في الجنه يقال ارايت بؤسا قط أمر بك بؤس القط يقول لا والله ما رأيت بؤسة قط ولا مر بي بؤسه قط اللهم نجدنا اللهم نجدنا اللهم أسعدنا بالجنة وانترحم الرحمين اللهم اختبنا بالصالحات واختبنا بالذلات والسخدات والهندات ويؤتب رجل من أهل النيران من أهل المتعة في الدنيا فيلقى في النار فيغمس غمسة في النار فيقال له أرأيت نعيما أمر بك نعيم قط فيقول ما رأيت نعيم قط ولا مر بي قط نسأل الله نجات ولئن مستتم نفحت من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين هنا ندم لا ينفع ندم فيه فإن الله قد رحمهم وقد وسع لهم في الإمهال وترك أباب التوبة أباب التوبة مفتوحا إلى إلى الغرعوا إلى أن تشرق الشمس من مغربها أسأل الله للفعولات السباتة والسدادة والرشادة والفناء هل فائدة الأولى إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه فلمتعنا هؤلاء نعم المغرور بحق من اقترب امهال الله له المغرور بحق من اقترب امهال الله له الله بإمهال الله له السعيد من وعظ بغيره افلا يرون ان ناتئ ارضنا القصوى وإذا سمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي الناس من أرادوا الأماني ايه مسافه النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من الله والعاجز من من اشبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني ففي اي سؤال من كل شخص لما جاء خمسه ثاني ابدا امم استخدمت للركوب وحمل البضائع طوقه حتى ولو كان طوقه حمر الوحشياته في كل احوال يقول منصوب يقول لو نجل العجل من بط أمه إلى حركة بعد زكاة زكاة أم... أمه زكاة الله يا منصوب زكاة أمه زكاة الله علي تقول هل يقولي تعالى دليل لمن طالق مجاز من القرآن من التشويه نعم نعم هو دليل له لكن الحق أن هذا ليس مجازا هو من لغة العرب لكن من استمسك به كدليل له او كروح دليل له او شبه له نعم له ذلك ولكن الصحيح ان القرآن لا مجازة لا مجازة فيه القرآن لا مجازة فيه سأل صلى الله عليه وسلم حم البقر دا وان اضحات اولى البقر نعم استفاد من ذلك استفاد من الى الى ازهار بخاري نعم الحمد لله والصلاه